والفرقان مع النور والبيان مع القصص والذكر والتنزيل والإنجيل مع الذي هو خير مع اطيب الحديث خير الكلام آيات بيئات من كتاب الله العزيز الذي لا أسير باطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم الحليم آيات من القرآن آيات من القرآن آيات من القرآن والقنوات القنوات العربية الإسلامية وقارئ محافظة الفيوم الأول فضيله القارئ الشاب طه النعيمي السلام عليكم ورحمه الله امين يا حاجه النبي قبل في عندنا معلومة ان حضرتك قول وسط وكده يفتح عليك وكده يفتح عليك كويس يا رب الله يكتب ديون تنزل عندنا انا بقول وخلاص ربنا يفتح عليك انا ما اعرفش حاجه قول يا رب ربنا كده ماشي يا رب تعالى يختار جنبه نون عشان ما أجريش منه اه جنبه اه خش يا, يا, يا حلال الله رحمه رحيم. يا يا الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم لك الحره ظلم صلوا على النبي صلوا يا اسمع من الشيفون الله بسم الله الرحمن الرحيم home. می‌خواهم طلع على الساقره صحيح رقم اه تشرب ولا بتشرب دي من فين احط شهر من شهر اذا ما كنتش بقى من هته دمك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 الان حياتك كنت هتذبح بالله العظيم <تصفيق> انت انا عارف في وعارف مق ما ي... ما يتوصل لا <تصفيق> والله وانت عند خد ظن الله والله العظيم لك احنا حافظين قران ومسميع جميل بالله العظيم لو انت ما انت لك مش تمام خلاص لك الحال يا محمد ايوه انت الله حکم سلام عمه سردمتران مبارکین الله الله الله الله الله الله الله الله الله يع نبل هنسمع الأولانية اللي توشك. هولي اللي الله. شو الله. مسمى الجوع مسمى الجوع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولأذا كان اسمك على سيدنا النبي، اسمك عايز الله الله الله الله الله la ilaha illallah wa Allahu rabbul wa huwa و و هذا جسم حلو والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وهو الحكيم العليم وتضارف الجديله في السماء ثاني. حلا. من كنت الله. زعل. <تسجيل> الحمد. انا بس ممكن يجي احلى ممكن الله تعالي <تصفيق> ذكرنا <تصفيق> <الله> أكبر اكبر انك ذكرنا الله Thank <laughs> you. من ده. الكتنه راي قال انت تعرفني ولا معرفك انا معرفش مين اللي قال لي عايزين يبقى نسمع والله اللي منتج حاجه تقول عليه لا حتى قلت له حاجه انا انت في اور ان كل امر يدين حكيم سبحان التمم بالروم <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> همان لا عليك بل ام في شكر الله ايوه لما بفكروا بشعبان لك تحت دي واشيلك يا مين اللي ما I don't know. رجل عادي رجل إقبال ما أقوله ما رجل إقبال ما أقوله ما رجل يا هل سلامات لايكات براحه يا يا رب رب و امّا خدّي الله شو لی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه يا اود يا اود عملت ايه يا عم اه أحب. وانت آه اللي سمعتنا is steal ده راش ها هر هر هر هر هر هر هر هر هر هر هر هر هر هر جامد اختار الراجل في اه منه ده الصح اول مره انت مش دكتور يا لاله سيدي يا سلام ان الله من نور اللهم يا حبيبي يا قدو يا رب يا رب يا عيني بسم الله اجي زين رجعت الشططه لا حلال حلال انا متعودت اقصد من اي مقرض طلب ويرفضولي انت عديت اخره ليه هلي جاوا هلي جاوا انت بتخالف معايا ايوه عشان لازم تعدى على فين طلعنا ما من ما من عليها طلب نعم طيب هاريكم من اي خوف بسم الله الرحمن الرحيم اوه, أوه. أوه. أوه. بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الله الله بِمَنْ لَا يَعُوهُ مَعْنِي قَرَا بِمَنْ بِكَمِ لَذِي قَنَا الذريعه ما كمان مرة عمل حاجه الله دخانه حطينا النبه ما الله الله الله الرحمن الرحيم اقرا رحم ربك الذي قل قل إنسا قل قل إنسا قل قل إنسا من على الأرض. كيدا عليه الله بسم الله اللي ولا سامعه اذكر الله اذكر الله اذكر الله الله الله <تصفيق> امم <تصفيق> <تصفيق> اه الله اول ما على يبارك في اللي كان السبب في اللي فكر والله بسم الله أعوذ <تصفيق> بربني <تصفيق> <تصفيق> لا رب العالمين يا مرنا ايوه يا اختنا فاطمه الله يستر عليك نفسي ما استنيتها هو نفس واحد اه يلا يا مرنا الرحمن الرحيم منك يوم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 ايوه وانا تعمل حاجه والله والله لا يا بير اه هتكون تخيل طالعه دي ديون يا ديننا وكرمه من كل يد يا رب انت بتسجل اهدنا في ضراب المستقين اهدنا في ضراب المستقين ضراب الذين حناك عليهم غيرهم المغروب عليهم والعوام